ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن آذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا خلق السماوات والأرض بالحق. تعالى عما يشركون خلق الإنسان من مطفة فإذا هو خصيم مبين والأن خلقها لكم فيها دفع ومنافع منها ولكم فيها جمال حين تريعون وحين تسرعون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ان ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد التفيل ومنها جائت ولو شاء لذاكم أجمعين هو الذي أزال من السماء ما لكم شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزوى والزيتون والنخيل والأحناب ومن كل الثمرات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 وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجمهم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أَفَلَا تذكرون وَإِن تعدوا نعمة الله لا تُحْصُوهَا إِنَّ الله لغفور رعيم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 أيان يبعثون إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم كرهة وهم مستكبرون.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 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا أذَمَ كَرَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنِيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَائِدِ فَقَرَّ عَلَيْهِ مُسْتَقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَرَّ عَلَيْهِ مُسْتَقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 أعلى الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلاء ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها الا بئس مثوى المتكبرين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 فهم الْمَلَائِكَةُ طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون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 إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت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 إنما قولنا لشيء إذا اردناه أن نقول له فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه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 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون البينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون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 يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ اليمين وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وهم دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ من دَابَّةٍ وَالْمَلَائِنِ وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلى غير اثنين انما هو اله واحد فاياي فاظهرون وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا افغير الله تتقون وما بكم من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 عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أعذهم بالأم عسى وَجْهُهُ وجهه وَهُوَ وهو يَتَوَارَى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أَمْ على هون التُّرَابِ. يدسه في التراب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 ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فَإِذَا جاء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ ويجعلون لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْتِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى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 فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَأْمَالَهُمْ فهو وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي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 اتخذه من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا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 أفبنعمة الله يجعبون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أَزْوَاجِكُمْ بنين وحفظا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من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 لا تألم. طرب الله مثلاً أبداً مملوك لا يقدر على شيءه، ومرزقناه مننا رزقاً عسنا.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 وضرب اللَّهُ مَثَلَ الرجلين أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لا يقدر عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كل عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يودهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض وما امر ساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قذيف والله أخرجكم من بطون هاتكم لا تحلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الم يروا الى طير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من لَكُمْ سَكَنَهُ وَجَعَلَ لَكُم مِنْ جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ تستخفونها يَوْمَ ضأنكم وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَافًا وَمَتَاعًا إِلَى عِيدٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وجعل لكم سرابيل تقيكم البأس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 وَإِذَا رَأَى الذين أَشْرَكُوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إِنَّكُمْ لكاذبون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 ويوم نبعث في كل أُمَّةٍ شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وَهُدًى وَرَحْمَةً وبشرى للمسلمين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون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 ولا عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم فتزل قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السوء بِمَا صَدَدْتُمْ عن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ مَا ذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنرذين الذين صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنعيينه حياة طيبة 111. ولنرزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون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 من كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مطمئن بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ولكن من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 وضرب اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رغدا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَكَفَرَتْ بِأَنَّهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فكلوا مما رزقكم الله علالا طيبا واشكروا نعمة الله إِن كنتم إِيَّاهُ تعبدون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 ثم إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا عملوا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ذلك إِنَّ رَبَّكَ ربك بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَعِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمْ قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة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 وإن ربك ليحكم بينهم يوم الْقِيَامَةِ فيما كانوا فيه يختلفون أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الْحَسَنَةِ وجاذلهم بالتي هي أحسن إِنَّ ربك هو أَعْلَمُ بمن ضل عن سبيله وهو بِالْمُهْتَدِينَ بالمهتدين وإن عاقبتم بِمِثْلِ بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبد وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون